وأوصع من أعطى وأجود من سئل وأنصر من ابتغي لا إله إلا هو كل شيء هالق إلا وجهه لا يطاع إلا بعلمه ولا يعصى إلا بحلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أقرب شهيد وأذن حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار القلوب له مفضية والسر عنده علانية والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله تتجلى عظمة الباري جل وعلا للمؤمنين في كل شيء فهو عظيم سبحانه في ذاته وفي صفاته وفي قهره وفي ربوبيته وفي علمه وفي رحمته وفي حكمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وإن المؤمن يدرك ببصيرته النافذة وفكره الثاقب وإيمانه العميق أن عظمة الله في كل شيء وعقيدة المؤمن أن الله هو المتفرد بالمنع والعطاء والعزة والكبرياء والقوة والقهر والربوبية والجلال والتفر والتصريف والتدبير وأن العباد والخلق خاضعون لسلطانه لا يخرجون على سننه وقوانينه التي بثها في الطبيعة فهو الذي يجري كل شيء بقهره وتفرده سبحانه وإن إيمان المؤمن ليس إيماناً سطحياً مادية يستمد إيمانه من المحسوسات فقط بل عقيدة المؤمن التي لا يتطرق إليها شك ولا يخالطها ريب عقيدة المؤمن أن الظواهر الطبيعية وأن السنن الكونية تجري وفق أمر الله جل وعلا فهو يخضع ظواهر الكون وسنن الحياة ومعطيات المادة وكل شيء في الوجود يخضعه لعقيدته الإسلامية الصحيحة عاش الناس في غضون الايام الفائته صيفا حارا واتربه وغبار وان المؤمن اذا نظر الى هذه الظواهر الطبيعيه والى هذه السنن الالهيه التي يجريها ينبغي ان يتعامل مع هذه المعطيات وفق عقيده الايمان الكون في العقيدة الإسلامية وفي التصور الصحيح وحدة متجانسة لأن اله الكون واحد بدءا من الذرة مرورا إلى المجرة إن الجزئيات الصغيرة في هذا الوجود العظيم بالتراب وبالصيف وبالشتاء وبنزول الغيث والمطر وسلامة الجو واعتدال المناخ وإلى غير ذلك من المفردات الكثيرة كل ذلك خاضع لسلطان الله جل وعلا لنتأمل ولنقف مع بعض الحقائق الشرعية التي ربما غيبتها العلوم وغيبتها المعامل عنا الشمس أين تذهب الشمس والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الكون وحدة واحدة تعبد إلها واحدة قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من رواية أبي ذر أتعرفون أين تذهب هذه الشمس عندما تغيب قال الله ورسوله أعلم قال إنها تذهب وتسجد لله تحت عرشه فإذا أذن لها بالشروق أشرقت وإن أمسكها عنده كان يوم القيامة أين هذا من معطيات العلم الحديث قل للناس الشمس تسجد لله تحت عرشه عند المغيب يقولون الشمس تظهر في بلاد أخرى تغيب عنا ليكون عنا ليل وفي بلاد اخرى عندهم نهار ولكن الشمس تسجد لله الواحد القهار الم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون إن الظواهر الطبيعية وإن السنن الإلهية ينبغي أن تفسر وفق معطيات العقيدة الإسلامية الصحيحة ولا ينبغي أن نتعامل مع هذه المعطيات باعتبار أنها أمور تجري الصيف في العقيدة الإسلامية يشكو الناس الصيف والحر الشديد والعرق قال صلى الله عليه وسلم يصف الصيف وفق عقيدتنا يقول والحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه والصحاء الالباني في السلسله وفي المشكاه وغيرها قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها قالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفسا في الشتاء فزمهريل وأما نفس الصيف فسموم جهنم مما خلقت يأكل بعضها بعضا لعظم هذه النار فطلبت جهنم من ربها أن تتنفس فأذن لها بنفسين النفس الأول هو الزمهرير وهو ما يسميه الناس بزيفة البرد برد مع وزيفه ده نفس بتاع جهنم ونفس في الصيف إذا تنفست جهنم مرة ست أشهر البلاد في عرق وتعب وكدر وزهج والارصاد يقول المتوقع مع أنه توقعات من ما قعد تحصل ذاته يقول لك متوقع ارتفاع شنو ما عارف والفاصل المداري وكلام كثير خلونا منه ده نفس جهنم ده الصيف ده نفس جهنم لازم تؤمن ده إيمان. جهنم تنفست الدنيا كلها تغني ستة شهور ده نفس بس يعني كان دخلوك جهنم بمشكلة كبيرة جهنم بيتنفس ستة شهور ناس عارقانين وتحت المكيفات والكهرباء كان قطعت الواحد تلقائي شاكل ضله وبلا سبب وجلب وأمراض وسحائي كويس وهبابات يهبب. ده نفس جهنم تنفست جهنم بل قال عليه الصلاه والسلام والحديث في مسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء الحمى الحمى الوحده ذي اللي بتجي ما حاجه سخنه الحمى من فيح جهنم دي اشياء الناس بيقولوا لك دي ما علميه هذه دي ما علميه دي عقديه ما داير رجل فتش على يومين بقى بس دي حاجه عقديه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الشمس بتمشي وتسجد لله تحت عرشي ما تقول كيف بتمشي تسجد لله تحت عرشي انتهى الكلام ما داير نقاش قال لك جهنم بتتنفس في العام مرتين مره نفس يجيب برد ثقيل بطاطين واغطيه وسيوترات والله البني ادم ده ضعيف يقول لك البرد احسن يجي البرد يقول لك الصيف أحسن يجي الصيف يقول لا أحسن البرد هو ما الاحسن الأحسن ذاته شنو؟ والله الإنسان ضعيف ضعف لا يحمل برد ولا يحمل صيف لا يحمل برد ولا يحمل حر كله طبعا كلمة صيف أصلا لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في رحله الشتاء والصيف ويؤخذ من الايه ويأخذ من الآية أن الإنسان يكيف نفسه وأمواله وتجارته وزراعته على حسب تقلبات الطقس والمناخ وإن دل هذا إنما يدل على أن الله يقهر العبادة بالجو وبالطقس وبالهواء والإنسان ليس له أن يخرج على هذه السنن إنما عليه أن يكيف نفسه وأن يتأقلم وفق هذه السنن وإنه لا يستطيع أن يخرج منها في شتاء تجوف بطاطين السمح وين في صيف تلبس العراريق الخفيفة خفيفة كويس وتبعد من النايلون وتشوف الحاجات البطنية الله قال كده ما تستغرب الله قال كده في صورة النحل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم الحر هزل ماذا الحاجزات البس لكن معناه بيشوفوا الحاجات اللي بتناسبكم تلبس حاجة خفيفة كويس وتحوم العراغي كويس العراغات يكون مجدج كده وحاجة كويسة سرابيل تقيكم الحر ولم يقول البرد لأن الآية نزلت عند قوم الحر عندهم منتهى انت اتغير الحر ده حر الحر الجد جد في الجزيرة العربية حر حر وبعض المناطق في الشمالية كان مشيتها والله حر يلفح تقول إذا لي شو ما تقدر او ترك البرد لما نبه على الحر ترك البرد لأنه سيعلم بالاستنتاج سرابيل تقيكم الحره الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أي تسلمون له جل وعلا وتعلمون عظيم قدرته في تصريف الأمور وتحويل الطقوس وفي تغيير الجو والأمر كله بيده سبحانه وتعالى بالله الصيف نفس جهنم نحن من زمان قاعدين الصيف ده من الشمس. الصيف نفاز جهنم. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف نتعامل مع الصيف وفق العقيدة الإسلامية؟ عندي عشرة فوائد من الصيف. لنا فوائد وعبر ودروس مع فصل الصيف. ما تستغرب. تقول الصيف ده له هو ده اللي هو عشر حاجات الصيف ده كمان ده كلام أول شيء أن تعلم عظيم قدرة الله في كونه وأن الكون تحت سلطانه وأن الوجود تحت مسيئته وقهره وربوبيته وأن العباد ليس لهم إلا أن يخضعوا الهوى الغبار الجل الاسبوع الفات يدل على عظمه الله لو اراد الله ان يهلك العباد فما ايسر ذلك على الله يا اخي الناس خافت خوف الغبار ده ده منجا الناس دي خافت خوف انت قال الغيام بتقوم كيف ما بتقوم كده واحد قال الغيامه قال قلت له لا الغيامه بتقوم يوم الجمعه كده ما جمعه الغيام تقوم حسا قال لي الغيامة قامت يا شيخنا قلت له لا الشداء ما يوم الجمعة الغيامة يوم الجمعة يا أخي الريح دي ربنا أهلك بأناس كيف من خاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها الوائل كالتحدي قامت بأمر الله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وهي ريح صرصر عاتية صرصر ناشفة ريح ناشفة صرصر عاتية بريح رب أهلك الناس وما يعلم جنود ربك إلا هو هل انت فكرت في الموضوع ده في الريح قال عليه الصلاه والسلام والحديث في السلسله الصحيحه الريح من روح الله تاتي عذابا ورحمه في ناس ربنا بيرحمون يبرد الجو شويه والغبار ده يبرد الناس الجو شويه يرحمون وفي ناس ربنا بيهلكم بالريح وفي روايه اخرى في السلسله الصحيحه قال عليه الصلاه والسلام ان الله يبعث الريح عذابا لأمة ورحمة لآخرين فين صباح يرحمهم بالريح يا ما الكون دا لما أي حاجة تحصل ما في حاجة بتقع صدفة أول حاجة ينبغي أن تعلم أن الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء عنده بمقدار الريح يتحرك بأمر الله ومعيد معينه وآشان تعمل شغل معين لذلك نهينا عن سب الريح ما تسب الريح تشتن دو ما تقول كده لأنها بأمر الله لا تسب الريح قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ريحا في الهواء دخل وخرج دخل وخرج ويظهر ذلك على وجه حتى إذا أمطرت هدأ تقول له عائشة يا رسول الله ما رايت ريحا إلا قلقت قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ألم يهلك ربنا جل وعلا امم بالريح الناس والله يوم الريح ده الغبار ضغط البلد يعني ربنا كان داري هلك ناس بالريح الريح دي أي محل دخلتها يعني ربنا بس بالريح دي يقلب أمور ويقتلهم بالريح بالريح يقتلوا فما أعظمه وما أجله وما أقدره جل وعلا سبحانه ده الأمر الأول الأمر الثاني في الصيف عند اشتداد الحرارة تذكر حرارة يوم القيامة قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون تتن الشمس من الخلائق يوم القيامه مقدار امين يا أخي نحن يا أخي نحن درجه الحراره 45 بالجهد هنا الناس دي كلها لابده ومقلقه كويس والمناديل ايش والزول البيت مكيف العربيه مكيف كويس المكتب مكيف يا ناس كل نحمل شنو غير اللسان الطويل دي عندنا شنو بنحمل شنو اصلا يا أخي يوم القيامة نعمل شنو وهنا سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله حر شديد وفي صحيح مسلم منهم من يلجمه العرق الجاما حر الزول يكوب عرق يا من يغوص في عرقه كالضفدع في الماء يوم القيامه في حر شديد اعمل على ما ينجيك من حر يوم القيامه نعم انت حر لما تجيك حر زي ده قولي يا الله تنجينا من يوم القيامه تذكر طوالي هذا هو تذكر تتذكر وتعتبر وتنظر الى الامور بي بي بي بعين الايمان وحقائق اليقين المؤمن بايمانه يدرك حقائق الأشياء فلا ينظر إليها نظرة سطحية ولا يفسرها تفسيرا ماديا كما يفسره سائر الناس إنما يعتمد في تفسيره على عقيدته وإيمانه برض يوم القيامة في حرق بمناسبة الظل في ظل في الجنة وفي ظل في النار وفي ظل يوم القيامة وأي واحد برعوه ظل يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن في ظل كبير يخشوا الالب يقنبوا ارتاحوا الظل في النار عذاب لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وفي الجنه في الظل ظلها دائم واكلها وظل ممدود الظل في الجنه لا يتحرك ثابت والجنه اصلا لا تحتاج الى ظل لكن الظل في الجنه زينه وليس من اجل الظل هي الجنه فيها شمس ذاته عشان يكون دائره ظل لكن الظل ذاته من اجل الزينه في الجنه وعندما ايضا ثالثا عليك ان تتذكر عذاب الله والنار اذا كان ما نعانيه جميعا من حر هو نفس جهنم فكيف بجهنم من يقوى عليها يا احنا ما شفنا جهنم هسه الان نفس جهنم من على يعني والله ما عندنا طاقه وقودها الناس والحجابه في حر حر شديد قل نار جهنم اشد حرا اخوانا انت لو قلت طبعا يا اخواننا الايه نزلت لي لأن الصحابة جاهدوا في حر شديد خرجوا في غزوة تبوك جيش العسرة وسمي جيش العسرة بجيش العسرة لشدة الحر والصيف والغيظ الشديد الذي كان فيه ولكن الصحابة خرجوا إذا في الصيف فائدة مهمة ينبغي أن نستفيد منها أن نستعيد من عذاب جهنم رابعا عليك أن تتذكر نعمة الله عليك في الصيف أي نعمة المكيفات في ناس ما عندهم مكيفات رايك شنو وعايشين وما جاتون عوجة يعيشون بغير هذه المكيفات سبحان الله كل ميسر لما خلق له الصيف الشديد ناس طالعين في استقالات فوق شغالين المعايش جبارة هكذا قالوا قالوا المعايش جبار ناس يحفروا والصيف والناس لابدين ديال ما بيقدروا على الحجج كلهم بجد كل ميسر اللي ما خليه في ناس مكاتب المكتب ذاته كان الكهرباء قطعت عنده ال ما بيتحملوا ومن المكتب العربي المكيفة طيب جميل ما حرام خليك في مكيفاتك دي لكن أحمد ربنا كثير في أطفال يسمون بأطفال الشوارع مشردون في مساكين في فقراء في ناس ما عندهم ظل وفي ناس ظلهم كراتين شوالات هل تذكرت هؤلاء في هذا الصيف وأنت تحت المراوح وفي ظل المكيفات الباردة طبعا يا إخوانا فعلا صائب قوم من عند قوم من فوائده مثلا المكيفات بيبيعوا بيع جد طبعا تشتغل مكيفات الناس مش تشتروا مكيفات في السخانه الشديده اذا حكمه الله تقتضي ان يكون الامر كذلك لكن على المؤمن ان يذكر نعمه الله عليه وان لا يجحدها هذا رابعا خامسا عدم ضيق الخلق في ناس في السخانه بيكونوا مسخنين مش بلا سبب يا اخي نعم في سخانه وفي اي حاجه لكن حاول ان تعلم وان تعود نفسك ضبط الضبط النفسي عند في هذا الجو طبعا يا اخواننا السخانه نوعين في سخانه في الجو وفي سخانه في الجيب كانت يتلموا بتخلي زول يطلع من طوره مره واحده الظلم يكون مفلس ومع السخانه دي والله يشكل بلا سبب شوف أي زول بشكل القمساري تعرفه زول مفلس القمساري مسكين يا أخي ما يا ذول يتفشل فيه متى. فبالتالي تعلم نفسك أن تكون على خلق كبير وقلب واسع وتتعامل مع الناس التعامل الطيب سادسا إن مما يمكن أن يستفاد ألا تسب الصيف وأن لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله يقلب الليل والنهار جل وعلا كيف يشاء ما تسب الصيف الصيف ما هو الصيف الصيف ما الناس يخرج من طوره فيسب وإذن يمنع شرعا أن تتضجر وأن تتململ وان تسيء الايام وان تسيء الشهور وان تسيء الدهر الدهر لا يملك امره امر الدهر بيد مالكه وقاهره الذي يصرف الامور ويجريها كيف يشاء سبحانه وتعالى اسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضى وان ياخذ بنواصينا الى البر والتقوى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 كعمر بن الخطاب وكعلي بن أبي طالب ما يبكي يقول أبكي لفراقي ضمأ الهواجر ضمأ الهواجر العطش عند الهجيره والهجيره الشمس الحارة ضمأ الهواجر وقيام برد القوارص وملاقات العدو بالسيف وينصب إلى علي أنه قال أحب الأشياء إليه صوم السيف الصيف والقتال بالسيف وورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى سفر قال الصحابة في حر شديد حتى إن أحدنا يضع يده في رأسه من شدة الحر في شهر رمضان ما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة في الصيف الشديد الناس كلهم فطرين برقصة السفر إلا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تعبدا لله كان صائما ومعه عبد الله بن رواحة ففي الصيف لن تعدم عبادات ثامنا لن تعدم في الصيف أجرا إذا أصابك ضجر أو أصابك هم إخواننا تخيل زول يعمل شنو والله في أيام أزول يقنب تحت المروحة الكهرباء تقطع يزهج زهج يجحرك عرب يا أخي دي بالليل الناس تعبانين بالليل يكونوا تعبانين يقول لك ما في هبوب بالله يقول لك هوى ما في الهوى دي تقالع منه الهوى عن يعني الهوى عن ربنا ربنا كان مسك الهوى الناس مشوين الهوى جابوا ربنا ذا الهوى بتاع ربنا دا بيحركوا دا كان ربنا مسك الهوى ذا والله لا طياره تقوم لعربيك يتحرك الهوى بيد الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ويسخره ويجريه الم يقل عن سليمان عليه السلام سخر انه سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصى اذن ينبغي ان تعلم انه اذا اصابك هم او شيء كدر عليك حياتك ستؤجر على هذا قال عليه الصلاة والسلام ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب نصب يعني تعب ولا وصب شده ولا مرض الا والمؤمن يؤجر عليها حتى الشوكة يشاكها المؤمن له بها أجر إذا كان الشوكة عندك في أجر تخيل السخانة دي الله يريدك أجر إذا صبرت ولم تتضجر فلن تعدم اجرا تاسعا في الصيف والشدة على الناس أن يتعاونوا إذا كانت عندك سيارة مكيفة واتيت في الطريق وجدت بعض الناس يقفون في هذه الشمس بعضهم يحمل كراسات وغرسه وحشه جريده فوق راسه واحد عامل كده وقف شيل معك الناس تعاون في ظل هذا الجو خذ معك الناس واحملهم معك في سيارتك البارده شكرا لنعمه الله التي اعطاك اياها ولم يعطي كل الناس فكر يتعاون الناس اللي عندهم ثلج بده الناس اللي ما عندهم ثلج قيس، عندهم تلاجات يخوّدوا الناس اللي ما عندهم تلاجات يحصل بين الناس تعهول، عاشراً وأخيراً هذا لا يمنعنا من بعض التدابير الصحية في الصيف أن نحافظ على صحتنا وعلى أبداننا وعلى أجسادنا وعلى أرواحنا وأنفسنا وأطفالنا وإن هذا من صميم ديننا ومقاصد شرعنا حفظ الأنفس والأطباء يوصون بكثرة شرب السوائل في الصيف الشديد وربما يفقد الإنسان مع العرق حتى بعض الملح يحتاج أيضا إلى أن أيضا أن يتعاطى الملح في طعامه وأن يبتعد الناس من الزحام أيضا لأن السحائي وعلى الدوله ان تتدخل في التطعيم واقل شيء يوفر للناس الكهرباء في ايام الصيف ما يقطعوها يوفر الناس الكهرباء والاطفال بالذات عندهم قابليه للاستحاء وانتقاله فكلما اصاب او اذا اصاب احدكم صداع شديد ليس الصداع العادي صداع شديد والاف في الرقبه عليك أن تهرع إلى أقرب مركز أو أقرب حوادث أو أن تراجع الطبيب في ظل هذا الصيف الشديد أسأل الله تعالى أن يخفف عنا وأن لا يعذبنا بذنوبنا اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت يا رب العالمين اللهم وفقنَا لما تحبه وترضى وخذ بنا واصينا إلى البر والتقوى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنا واصينا إلى البر والتقوى اللهم اجعل صيفنا هذا صيف خير لنا يا رب العالمين ورحمة ولا تجعله صيف عذابنا يا رب العالمين واجعل الشتاء لنا شتاء رحمة ولا تجعله شتاء عذاب يا رب العالمين واجعل الغيث والخريف لنا خريف رحمة ولا تجعله علينا خريف عذاب ونقمة يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنا واصينا إلى البر والتقوى وحبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم